إلا رحمة من ربك إن فضله كان علي كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضه ضهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجل لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة مبورا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 خُرُفٍ او تَرْقَافِ السَّمَاءِ وَلَنُومِ لِرَقِيِّكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَنَا أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى هُدٰى اِلَّا اَن قَالُوا ابَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَّمَّزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا قُل كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا